قُتِلَ يَوْمَئِذٍ النَّبِيُّ أَنَّ الْكَافِرِينَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ وَأَنَّهُ لَا هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأَنَّ الْمَسِيحَ قَدْ كَانَ يَقُولُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ ربي وربكم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 كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأتلا للطعام فتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 ولا تتبعوا ولا تتبعوا اهواء قوم قل ضلوا من قبل واضلوا كثيرا ويضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا ذلذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانونا يترهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم ان الله عليهم وفي العذاب خالدون وَلَْ كانَالوا يؤْمنِونَ بالاللهِ وَ بِّ وَمذِلَ إلَْهِ مَقَدُوب أوي أَ وَلا َكثيرض من وَ সবই الله ইমন খাহিদ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 আল্লাহ বলি বান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 শিদা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 शुक्रवार बुधवार रत नुन सम्प्रचार सकाल साढ़े सतट सल्ला रसुल्लाहअलमस अनुच्छेद हादिस संख्या पांच हजार तीन शो छियार कुरान चूड़ान बार्ता महा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 शाई अब्दुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد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 وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جأ منك إلا إليك اللهم شيئا كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يظلم ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا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 من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينة واشف مضانا ومرض المسلمين اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان توفر لنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنه فقبضنا اليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين وهب المسيئين من لا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وعافية وسعة رزقه فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من بلاء وسوء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وأمنا ليس بعده خوف وغنا ليس بعده فقر وسعادة ليس بعدها شقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك وفق ولي عهده إلى كل خير وعز ورفعه للإسلام والمسلمين اللهم وفق لا وامور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم اللهم وفقنا لكل عمل صالح متقبل ترضاه عنا يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعمالنا من الرياء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله أنت الغني ونحن الفقراء أنسِل علينا الغيثى ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنسِل علينا الغيثى ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغِثنا اللهم اسِرنا وأغِثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسق اللهم اسق يا رحمه الله سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين اللهم انا نستغفرك انك انت الغفار فارسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلت فاء منا يا رب العالمين اللهم ولا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجاره لن تبور يا عزيز ويا غفور برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات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 ونقهم من الذنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس اللهم برحمتك وبمنك فضلك يا رب العالمين ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا خالين بأعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ودعوني استجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بك اللهم اطعمنا من جوع وامنا من خوف وانقدنا من ضلاله وعلمنا من جهاله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من كلام حثيثنا ان عليه انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين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 কত সুন্দরভাবে পবিত্র কোরআন অগনিত জীবনকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের জীবন ঘনিষ্ঠ বিধিবিধান প্রতি বুধবার ও শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়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 জানতে হবে জান দেখুন আমাদের অনুষ্ঠান শুধুমাত্র ব্যবসা সম্পর্কে কি কি রয়েছে ইসলামের অনন্য নীতিমালা জানুন আমাদের অনুষ্ঠান যোগে ইসলামী লেনদেন প্রতি শুক্রবার রাত দশটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে ইসলামেশারিয়ার রয়েছে সুনির্দিষ্ট সমহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা इसलामी शरिया अनुसरण मध्य निहित रही मानुषर इकालीन शांति कल्याण अपनी कि इलामामी शेरिया महान लक्ष्य नीतिमाल कल्याणकोर दिख